يظن أن ماله الذي جمعه سينجيه من الموت فيبقى خالدا في الحياة الدنيا كلا لينبذن في الحطمه ليس الأمر كما تصور هذا الجاهل ليطرحن في نار جهنم التي تدق وتكسر كل ما طرح فيها لشدة بأسها وما أدراك ما الحطمه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 إنها على المعذبين فيها مغلقة في عمد ممددة بعمد ممتدة طويلة حتى لا يخرجوا منها